يسر موطع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفضيله الدكتور محمد ذكر رحمة ربك عبده ذكرني إذ نادى وَإِنِّي خسر يا زكريا انا نبشرك بغلام من We're قَالَ كذلك قال ربك هو علا يهين وقد خلقتك من قبل فخرج على قومه فخرج على قومه Zahara يا الله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبه من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حيابا فأغسر قالت <سؤال> إني هبلك غلام الذكي الله الله الله الله الله, الله. الله, علينا عليك يا ما, شاء الله. أن ما يكون لي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغياء قال كذلك قال ربك هو علي يهيل وغل نجعله آية للناس ورحمة منه فحملته la به مكانا قصير Yeah. الله من تحتها فناداها مَنْ تحتها لألا تحزنك قد جعل ربك تحتك سريا I'm not going الله اللهم دي مباركه الله يوجه لك القبول يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله فنازل من تحت فحملته <تصفيق> كمان به مكانا قصير فحمله فناديها من تحت ذا ألا تحزني <تصفيق> I'm <laughs> you فسوح العرقين بالله شيء الله يفتح عليك نعم ينوم. فإما ترين من البشر الله الله الله, الله الله الله الله به قومها <تصفيق> فأشار إليه، فأشار إليه قالوا كيف نكلم منك؟ أشاهد إليه،, فأشاوش إليه تجلعينا ويطلب فأشار إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال السلام عليكم الله الله عليه Oh! سبحانه صاحب العطاء والفضل سبحانه صاحب العطاء والفضل يسيق نعم سبحانه من هذا كده وبروا بوالدتي ولم يجعلني جب بأر شقيقي وبرو بوالدتي وبروا وياك. ما شاء الله ما شاء الله ضائفك عليك. وبرواً بوالدتي وبرواً بوالدتي ولم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق امنا على كلكم قديم سوف